بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ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 من نسائهم ما هم أمهاتهم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هم أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم إن أمهاتهم إلا وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنَ النِّسَاءِ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أن تحرير رقبه من قبل ان يتماسك ذلك انت تعظون به والله بما تعملون خبير ذلك انت به والله بما تعملون خبير فملَم يَجد ظَصيا مشهَهرَيل متَدَابِعَيْنِ مقَأَتَمّ فَللَم يَجد ظَصيا مشهَهْرل متداب ع قَضأَتَمس فملَمْ يَسْطِع فَائقُعَامُ لَن لَن يَسْتَطِيعَ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَتِلْكَ ان الذين يحادون الله ورسوله كبتر ان الذين يحادون الله ورسوله كبتر كبتوا كما كبت الذين من كبتوا كما كبت الذين من قبرهم وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا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 أَلَمْ تَرَ أن اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ مَا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 وَيَقُولُونَ فِي آيَاتِهِم لَوْلا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا 119. إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول 110. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول 111. وتناجوا بالبرد والتقوى, وتناجوا بالبرد والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون واتقوا الله الذي إليه تحشرون ان من نجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا ان من نجوى من وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا تفسحوا يفسح يفسح الله لكم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ الله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذالكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ ذَالِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يدي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 فَإِدلَمْ تَفع وَتَذَ اللهَّهُ عَلَثُ فَقيِيمُ الصَّلَةَ وَآتُ الذَّكةَ وَأَطِي اللهَّه رسُله اللههُ قَبير بِماَا تََُّون اللههُ قَبير أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ نَأْهُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ ما كانوا اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لا تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم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 يَوْمَ يَبَعذهُم الله جَمًا فَيشْلِف َدهُ كماَمَا يَحشْلف َدكم يَوْمَا يَدَعذهُ اللههُ جمًا فَشْلف َلَهُ كماَمَا يَحشْلِف لكم, كما َلَكم وَيَحْسَبونَ أنهُم على شَْ وَيَحسَبونَأَمم على شَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأدلين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 لا تجد قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُحَادُّونَ مَن حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مَن حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله, ألا إن حزب الله هم المفلحون ألا إن حزب الله هم المفلحون قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله